بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لازال الحديث تعريف وبيان حقيقه الفقه الصلاح الاصليين وعرفنا ان الفقه والعلم بالاحكام الشرعيه العمليه ها المكتسب من جللتها التصنييه الرحمن العلم جنس ويفسر به مطلق الادراك صادق به تصور والتصديق العلم قسمان بل العلم قبل ذلك كان أصح ان يفسر به مطلق الادراك العلم ادراك المعاني مطلقه هذا صحيح وحصره بطرفين حقيقة سموهما التصديق والتصور اذا هما قسمان ما كان ادراكا للمفرد هو التصور وما كان ادراكا ل المركب هو التصديق ولكن المراد هنا هو التصديق تصور ليس بمراد لان الفقه هو من النصب التامه يعني الحكم فيه يكون بحكم بوجوب الصلاه مثلا او وجوب الصوم لما يدرك ذلك بادراك الطرفين قال الصلاه واجبه ثبوت وجوب الصلاة في الخارج هو الذي يسمى فقه هو الذي يسمى فقه حليل لما كان الحكم مقصودا هنا اهو النسب التامه دي ابي الاحكام الشرعيه قيل الاحكام الشرعية احترازا عن التصورات تصورات ليست مراده هنا وبالاحكام الشرعيه قلنا هذا في خلاف هل هما قيدان ام قيد واحد الصحيح انهما قيدان الاحكام جمع حكم والحكم انواع الحكم العقلي الحكم الشرعي الحكم اللغوي حكم العرفي الاصلاحي والمراد هنا الحكم الشرعي ولذلك تجيئ بالشرعية أي ما من الشرع أو المستفاده من الشرع فاخرج كل حكم لا يصدق أنه مستفاد من من الشرع اذا بالاحكام الشرعيه اخرج التصورات وليست مراده هنا الاحكام الشرعيه قلنا هذه على نوعين احكام اعتقادية احكام عمليه هذا امر مهم حكم الشرعي ومعناه ما كان مطلوبا حصول العلم دون العمل فهو حكم اعتقادي الاعتقاد وحدانيه الله عز وجل نقول هذا المراد به حصول علم في القلب هو اساس نيه التوحيد حينئذ نقول هذا حكم شرعي الا أنه اعتقادي ليس به نوع ثاني الحكم العملي حكم العمل وهو ما كان متعلقه كيفيه عمل قلنا كيفيه عمل أي معمول قلبي أو غيره على الصحيح اننا نعمم هنا العملية مراد بها ما كان متعلقا بالعمل ما كان متعلقا بالعمل والعمل يفسر بماذا يفسر بي العمل القلبي وكذلك العمل ها مل الجوارح وبعضهم حصر العمليه هنا بالجوارح وليس الامر كذلك وارد اعتراض هل اذا العمليه اذا اختصت بالجوارح والاركان ثم احكام قلبيه وعمل القلب كالحسد والنيه ونحوها وهي من الفقه كيف هل اذا تخرج اذا خرج كثير من الفقه ويكون الحد ليس به جامع العملية العمليه هنا ونقول العمل هنا المراد به العمل القلبي والعمل بالجوارح والاركان هذا هو الصحيح وحينئذ نكون الاحتراز بالعمليه ترزعان الاحكام الشرعيه الاعتقاديه فكل حكم اعتقادي ليس مسمى فق... لا يسمى فقاً في الصلاح الفقهاء أو الاصليين صلاح الاصليين لكنه في الشريعه لاشك انه الفقه الاكبر الفقه الاكبر توحيد والوجوب الاحدانيه وجوب الخوف من الله عز وجل نحذايق هذه كلها هي هي الفقه الاكبر يعني اذا تسميته او اخراجه عن الفقه هنا لا يهون من شانه أو ليس من الفقه لا ولذلك ذكرنا فيما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين يعني علموا الشريعه هذا المراد يعني ما يتعلق من احكام اعتقاديه وما من احكام الفروعيه أو العملية ولذلك قال القرافي في العمليه يخرج العلميه اي الاعتقاديه كالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الاخره وغير ذلك من مسائل اصول الدين ووافقه الباجي والاسنوي والمحلي وكثير من الاصوليين واوردنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالعمليه كلاما للسبكي واطلقنا السبكي والعصر نقيا ابن الدين السبكي حيث ذكره في منع الموانع تصرنا اوله وكان في ضمنه جمله فيها نوع اشكال ورجعنا للاصل فاذا فيه خطا من حيث النقل فقال خالفه السبكي فقال أصول الدين منه ثبت بالعقل وحده كوجود الباري ومنهما ثبت بكل من العقل والسمع كوحدانيته ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع ككثير من أحوال القيامة ما ثبت بالعقل وحده أو به وبالسمع خرج بقوله الشرعيه ومره شرح هذا مثل المراد هنا وتفسيرها يعني الشرعيه بما يتوقف على الشرع وهذا نص من منع الموانع وأما ما يتوقف على السمعين فقد يقال انها داخله في حد الشرعيه لانه ينظر اليه من جهتين ما كان متوقفا على السمع فقط يعني كاحوال أي يوم القيامه امور غيبيه هذا متوقف على السمع فقط العقل لا مجال له في إثبات الغيبيات المحضه قال قد يقال انها داخله في حد الشرعيه لانه ينظر إليه من جهتين احداهما اصل ثبوته اصل ثبوته وذلك ليس بانشاء ليس بانشاء لان السمع فيه مخبر لا منشئ كقولنا الجنه مخلوقه والصراط حق وسبق شرحه الثانية نظره الثانية وجوب اعتقاده اذا أصل ثبوته وحدانيه الله تعالى اول الجنه موجوده مخلوقه وجوب اعتقاده هذا شيء اخر عندنا المسألة وعندنا حكم المسألة مساله مثلا الصراط حق هل يجب اعتقاده او لا الصراط حق يجب اعتقاده اذا وجوب اعتقاده مغاير لاصل ثبوته ثم نظران قال الثاني وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي قلنا اعتقادي وهو عندنا عملي وهذا فيه اعتراض كيف يقول اعتقادي وهو عندنا عمل فيه اشكال لكن النسخه المحققة وهي اجود وذلك حكم شرعي انشائي وهذا يسلم وهو عندنا عملي عندنا سياتي الفرق بين الحكم الانشائي في تعريف الحكم ومساله الديانات وصول الدين هل هي داخلة في مسمى الفقه أو لا قلنا الصحيح اخراجها وسيتم بحثه فيما يتعلق بحكم الكلام في بيان الحكم الشرعي قوله المكتسب مكتسب المكتسب تعريف النثري المكتسب الفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل المكتسب مكتسب سواء بدون ال او بال حينئذ نكون تابعا للعلم هنا قال ماذا في المتن والفقه علم حكم شرع عملي اذا علم نكره وصفه بماذا مكتسب وجب ماذا المطابقة لأن الموصوف نكره فوجب ان ينكر مكتسب لكن التعريف النثري يقال العلم بالعلم العلم بالاحكام الشرعيه العملية المكتسب بالرفع على انه صفه للعلم وفي بعض تعريف قال المكتسبة بالتاء على أنه ماذا صفه للاحكام الشرعيه بالتاء لكنه بالجر المكتسبه على أنه صفة للاحكام الشرعيه وهكذا يقال العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبه اذا صار نعتا لاي شيء للاحكام الشرعيه وحينئذ نحتاج لتقييد العلم لأن العلم قلنا ماذا يشمل التصديق بنوعيه النظري والضروري ويشمل التصور بنوعيه الضروري والنظري كذلك العلم والنأي دراك المعاني دخل فيه نوعان وهو التصور والتصديق والتصور نوعان والتصديق نوعان اربعه انواع كل منهما اما نظري وإما ضروري عند كثير من المتأخرين العلم الضروري المتعلق بالاحكام الشرعيه لا يسمى فقه لا يسمى فقه قعدوا قاعده مرادوا اخراجه من الفقه حينئذ لابد من تقييد العلم هنا بكونه مكتسبا يعني نظريا وليس ضروريا فلو قيل العلم بالاحكام الشرعيه المكتسبه اذا أطلق العلم فدخل فيه الضروري قالوا جعله بدون تاء للعلم أولى لا لماذا لانه لو جعل المكتسبا صفه للاحكام الشرعيه لصح لكن وجب علينا زيادة حاصل بالاستدلال يعني صفه للعلم من أجل اخراج الضروري حينئذ يجوز أن يجعل المكتسبة نعتا للاحكام الشرعيه عمليا لكن وجب علينا زياده قيد اخراجا للعلم الضروري عن الحد ونحن نقول اولى اسقاطه من اصله فليقل المكتسب لكن نشرح عليه ما ذكره كثير من النصوليين اذا المكتسب بالرافع صفه للعلم صبته للعلم وفي المتن مكتسب وفي بعض التعاليف المكتسبه مع الجر صبته للاحكام والمكتسب متعين وإلا متعين يعني من باب الاختصار والا نحتاج لحد الى زياده قوله إذا حصل بالاستدلال الذي هو قيد لي العلم احترازا عن الضروري اذا المكتسب بالرفع صفه للعلم احترز به عن اي شيء أولا قبل ان يقال فيه الضروري ونحوه ونحوه احترز به عن علم الله وعن علم جبريل وعن علم النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر بما ذكر يعني المكتسب لا للاحكام الشرعيه حسنا بما ذكر يعني من حكم العلم بالاحكام الشرعيه العمليه احكام الشرعيه العمل هذا الذي عنه به فعلم الله تعالى بالاحكام الشرعيه العملية يسمى فقهن او لا قالوا لا علم جبريل عليه السلام بالاحكام الشرعيه العمليه هو على النبي صلى الله عليه وسلم مفهما علمه هل هو فقه ام لا قالوا لا علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحكام الشرعيه العمليه هل يسمى فقه ام لا قالوا لا لا لماذا لان اولا علم الله عز وجل لا يوصف بكونه مكتسبا ولا غيره ثانيا علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ضروريا قالوا خلق الله عز وجل العلم الضروري عند ادراك الوحي اذا علم جبريل ضروري وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ضروري اذا ليس بفقه والفقه لا يتعلق بالضروريات انما يتعلق بالمكتسبات هكذا قال اذا احترز به عن علم الله وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر فلا يسمى واحد منها فقه قال الشربيني بالتعليقات على البنان والمحلي قاولوا علم الله يفيد ان علم الله تعالى داخل قبل ذلك وهو كذلك هنا المشكلة يعني لما عرفوا الفقه قالوا العلم اذا العلم وصف مشترك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق اذا صار جنسا وإذا صار جنسا حينئذ نقول دخل فيه ما تعلق حيث الصفه حيث الصفه ما تعلق بعلم الله عز وجل او بذاته وما تعلق ب بالمخلوق ولو اقتصروا على أن هذا الفن إنما يتعلق بالمخلوقين وجعلوا جناب الله عز وجل اعظم واجل من ان يدخل علمه في مثل هذه المصطلحات الحادثه التي يعترضوا فيها كثيرا على ما يذكر لكان اولى واجود لكن قالوا أن العلم في الحد يشمل علم الله تعالى هو داخل فيه لانه علم بالاحكام الماخوذه من أدلة الشرع لان لم نقل أن العالم هو الاخر لانه اذا قيل الاحكام الشرعي الاحكام الشرعيه من الادله إذا لم يكن مستنبط ثم استنبط هل هذا يثبت على الله عز وجل باطل هذا علم الله عز وجل ازلي وحاضر حينئذ كيف يقال قالوا لانه علم بالاحكام الشرعيه الماخوذه من أدلة الشرع لأن لم نقل ان العالم هو الآخذ بل العالم الذي حصل له العلم فرق بين اللفظين إذا قلت العالم هو الآخذ إذا لم يكن اخرفا فأخذ وهذا لا يصف على الله يعز وجل حين يريد ان يدخل علم الله عز وجل بهذه الاحكام الشرعيه فقالوا لأن لم نقل أن العالم هو الاخر بل من تعلق علمه باحكام اخذت من ذلك فلسفه هذه وكذلك علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لانهما تعلق بما أخذ من ذلك أي بما صدق عليه أنه ماخوذ أي مستفاد اي مستفاد إذن اتحد علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل مع الفقيه الذي اخذه هم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذوا الاحكام لم يستنبطوها وانما علموها ضرورة حينئذ اشترك علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل مع غيرهم مع الفقهاء في ماذا في كون الاحكام الشرعيه معلومه عندهم لكن الفقيه أخذها بعد ان لم ياخذها والنبي صلى الله عليه وسلم علمها ضروره ابتداء فليس عنده اخذ وكذلك جبريل ليس عنده اخذ وكذلك علم الله عز وجل ليس عنده اخر فهمتم الفرقه بين النوعين وكذلك علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لانهما تعلق بما أخذ من ذلك اي بما صدق عليه أنه ماخوذ اي مستفاد اي مستفاد اما بالنسبه لعلم جبريل فهو متعلق الان بما هو ماخوذ بالفعل الغيرهم انا عالم انزل الله عز وجل القران وفهمه جبريل وقال يدرس النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو يعلم الاحكام الشرعيه المتعلقه بالكتاب والسنه الان هو عالم ام لا نعم قطعا عالم الان ام لا نعم عالم بما حصل لغيره وحصل لغيره من جهه ماذا من جهه الاخره وهو لم يحصل له من جهه الاخرين واما بالنسبه لعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعلق به بعد أخذ جبريل بعد اخذ جبريل هذا ما يقتضيه توصيف الاحكام الشرعيه اي الماخوذه فليس المراد ان الاخذ هو العالم وإلا لم يدخل علم الله تعالى حتى يخرج بقيد الاكتساب وان دخل علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لانه ماخوذ من الأدلة الشرعيه إلا أنه بطريق الضرورة لا بطريق الاكتساب فاحتاج لقيد الاكتساب هكذا قاله شربين في تقديراتهم اذا علم الله عز وجل وعلم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر لا يسمى فقها في الصلاح لأن المقسم إلى الضروري والكسبي هو العلم الحصولي وعلم سبحانه حضور أولا نقول وصف علم الله عز وجل بكونه ضروريا أو كسبيا هذا مردد الى التوقيف بمعنى اننا لا نصف علم الله عز وجل بهذا الوصف يمتنع لماذا لان الاوصاف توقيفيه كالعبادات توقيفيه فإذا نصف الله عز وجل بكونه متصفا بصفه العلم ثم علمه ازلي وعلم الحضور هذا وارد في السنة وارد في كلام السلف علم ازلي يعني قديم قبل خلق السموات والارض الاخره وعلم الحضور يعني علم يقع ويحصل بعد ان يقع الشيء الله عز وجل يعلم بالشيء قبل وقوعه ويعلم به بعد وقوعه واضح هذا هل العلم واحد ام بينهما خلاف هذا محل نزاع بين اهل السنه بين اهل السنه يعني علم الله عز وجل بوجود زيد من الناس أنه يخلق قبل علمه هو يعلم فتعلق بهذه الذات قبل وجودها وبعد أن وجدت هل هو علم جديد أم علم هو عين العلم السابق لا شك انه علم جديد حينئذ نقول تعلق به علمان علم أزلي قبل وجوده وعلم حضوري يعني بعد وجوده وهذا قد يفهم منه أنه فيه شيء من التزايد يعني علم الله عز وجل ليس بصفه واحده لا تقبل المزايده بالتا علم الله تعالى منه ازلي ومنه حضوري ولا التعليل أن يقال الاوصاف توقيفيا ولا نص ولان الكسب كذلك يستلزم الجهل فبطل وصلى الله تعالى به يعني مكتسب هل علم الله عز مكتسب ام لا نقول هذا الوصف الاكتساب معناه ايجاد العلم بعد ان لم يكن بس هذا يستلزم ماذا يستلزم أنه جاهل ثم عالم كل علم نظري فالعالم به كان جاهلا ثم ثم عالم قلت علم الله عز وجل الكسبي لازم منه وهو لازم مسلم به أن يوصف الله عز وجل بماذا بالجهل وهذا باطل اذا لا يوصف الله عز وجل بهذا التقسيم الذي يوصب به علم المخلوق لامرين أولا أن الصفات توقيفيه فلا نطلق لفظ الضروري ولا النظري ولا الكسب ثانيا ان الكسب يستلزم ماذا سبق الجهل وهذا محال وكذلك الضروري فيه ايهام ولذلك قال البنان في حاشيته اما علم الله تعالى فلا يوصب بانه مكتسب ولا ضروري اما الأول يعني بانه مكتسب فلاشعالي الاكتسابي بسبق الجهل المحال عليه تعالى هذا واضح واما الثاني ضروري فلان الضروري له اطلاقان يعني لفظ مشترك أحد المعنيين يصح ان يوصف الله عز وجل به والمعنى الاخر لا والقاعده ان اللفظ المشترك بين معنيين احدهما باطل في حق الله عز وجل لا يجوز اطلاقه لا يدوز وصف الله تعالى به لماذا لايهام المعنى الباطن زد على ذلك أن هذا اللفظ كذلك لا لم يرد في الكتاب والسنه فلمنعوا من من الجهتين لا من جهة كونه صفه وكذلك من جهة كونه خبرا لانه قد قيل قائد نعم لم يرد في الكتاب والسنه وصف علم الله عز وجل بكونه ضروريا لكن باب الأخبار يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه الصفات اذا نصبه بذال نقول في هذا المقام يمتنع على أن باب الاخبار فيه ضوابط إن, أن هذا اللفظ يمتنع لماذا لانه يوهم معنى فاسدا معنى فاسدا في حق الله عز وجل ولذلك قال البناني واما الثاني وهو ضروري فلان الضروري يطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال علم لا يفتقر إلى نظر واستدلال هذا المعنى لا من اطلاقه على الله عز وجل لكن نقول نمنع منهم وعلى ما قارنه الاحتياج إليه وهو بالمعنى الأول لا ضرر في اطلاقه على علم الله تعالى لكن لما كان يطلق على الثاني المنزه عنه نعم المنزه عنه علمه تعالى كان اطلاق الضروري على علمه تعالى موهما إراده المعنى الثاني فامتنع اطلاقه لذلك اذا الضروري هذا له اطلاقان يطلق على ما لا يفتقر إلى نظر وسدلان ويطلق على ما قارنه الاحتياج يعني احتاج فعلم ولما كان مهما للثاني وهو فاسد من حيث اطلاقه على الله عز وجل حينئذ امتناع ونحن نختصر نقول لا يطلق من باب أن الصفات توقيفيه ولا نحتاج الى مثل هذه التعليلات وأما باب الاخبار هذا ينظر فيه من حيث الدليل هل يجوز املاء ثم الضوابط التي وضع ابن القيم في بدايه الفوائد فهي ضيقه وأما علم جبريل فهو مستند الى الوحي فهو بخلق علم ضروري يستفيد به الحكم منه يعني من الوحي لا بواسطه النظر والاستدلال يعني علم جبريل علم ضروري ليس عنده قواعد استنباط واخذها وتامل وفكر الى اخره وانما خلق الله عز وجل فيه العلم الضروري دون نظر او استدلال لكن نقول هذا الامر غيبي نحتاج الى نص والاولى السكوت في مثل هذه المواضع يعني عالم جبريل لا شك عليه عالم ولذلك جاء في السنه هو كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم والمدارسه ليست خاصه بالالفاظ ليست خاصه بالالفاظ بل هي عامه يعني تعم الالفاظ وتعم المعاني لكن حصول العلم له بالنظر أو بالاستدلال أو ادراك أو لم يدرك الى نقول هذا دخول في امن الغيبي لم ينقل إلينا حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هنا اذا في مثل هذه المواضع السكوت ولا نقول بانه خلق الله عز من, من الذي ادرك الله عز خلق له علم الضروريه لا بواسطه النظر ولا وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام مما يوحى إليه وهذا واضح بناء على انه لا يجتهد هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا ان قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد مطلقا قيل علمه ضروري وان قلنا بانه يجتهد حينئ لما وقع في الاجتهاد كيف يقال بانه علم ضروري بل هو نظري لان الاجتهاد هو الاستنباط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقول يعلم قطعا يعلم القواعد المتفق التي دل عليها الكتاب والسنه في اصول الفقه وصحابته يعلمون ذلك قطعا وان لم يسمى بهذا الفن وان لم تقعد القواعد وتقنن به الطريقه المعهوده عند المتاخرين الا أن المعنى حاصل عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد هذا هو الصحيح انه يجتهد ثم كيف يقال بانه شرع والله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كيف يجتهد وهو رايه الخاص نقول اقره الله عز وجل اذا اجتهد فاصاب الحق حينئذ نقول أقره الله عز وجل فصار ماذا صار وحيا اذا داخل في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي موحى لان هذه الآية هي المحك هنا عند كثير من الاصوليين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد لان هذا حصر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا اذا نفي واثبات وهذا حصر بل اعلى درجات القصر والحصر اذا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي قلنا نعم فهو وحي ولكن يجتهد فيقره الله عز وجل فيكون شرعا واما على انه يجتهد فيحتمل أن يقال إن العلم الحاصل باجتهاده فقه بناء على أن ذلك عن النظر في الادله والصحيح انه يجتهد عليه الصلاه والسلام وعلمه فقه سواء كان ضروريا أو نظريا واضح هذا حق أن علم النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وانه فقه سواء كان هذا العلم ضروريا أو نظريا وان التفريق بين النظر والضروري في كون الاول لا يسمى في كون الثاني ضروري لا يسمى فقها والان هو الفقه هذا الصلاح خاص بالاصوليين ثم هو منقوض عليهم يعني فاسد التقيد هذا ليس له ليس له عصب قالوا ويحتمل عدم تسميته فقهًا بناء على أن الله يخلق له علمًا ضروريا يدرك به ما اجتهد فيه قولان للاصوليين وهذه المسألة نحن تحتاج الى نص تحتاج الى بيان ان الله تعالى خلق له علمًا ضروريًا تحتاج الى ان يبين ان الله عز وجل لم يأذن له في الاجتهاد ونحو ذلك اذا كل هذا دخول في غيبيات وقوله المكتسب اذا عرفنا قولهم اولا خرج به علم الله تعالى وهذا لا شك فيه أنه ليس داخلا لأن البحث في علم المخلوقين وليس في علم خالق جل وعلا هذا له مكانهم وهذا له محلهم ثانيا علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه داخل لا شك انه, أنه داخل علم جبريل نقول الله اعلم نحتاج الى بيان أيضا قال المكتسب أخرج ما علم ضرورة من الدين أخرج ما علم ضرورة من الدين احكام الشرعيه منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة ولذلك يقسم العلم الى علم نظري وعلم ضروري وعلم اكتسابي وعلم ضروري والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي اذا هما قسمان هذا بحسب الطريقه الموصله إلى العلم اما أن يحتاج إلى نظر والسدلال وتامل وتفكر نحو ذلك تجل مقدمات والنتائج وإما أنه يكون دفعة واحدة العلم الضروري هذا يسوي فيه الخاص والعام يعني لا ينفرد به العلماء وإنما يسوي فيه العالم والجاهل جاهل بالمعنى المقابل العالم والا العام الذي يعلم هذه الاحكام فهو عالم بها فوجوب الصلوات الخمس ووجوب الصوم صوم رمضان والصيام والحج والعلم بتحريم الربا والزنا واللواط والرشوه كل هذه معلومه عند عام والخاص قالوا هذا علم ضروري يعني يسوي فيه العالم والجاهل اذا هذا لا يسمى فقهنا نبد من من اخراجه وقالوا أخرج ما علم ضروره من الدين فلا يسمى فقهنا لان الفقه خاص بما أخذ بالاستنباط والنظر والاستدلال قال في المحصول الرازي او العمدة دائما يندنون حوله قال في المحصول في تعليف الفقه بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة لما عرف الفقه قال بحيث لا يعلم كونها اي الاحكام الشرعيه من الدين ضرورة ثم قال في الشرح احتراز عن العلم بوجوب الصلاه والصوم ان ذلك لا يسمى فقهًا لان العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد صلى الله عليه وسلم اذا العلم الضروري مثل هذه التي ذكرها رحمه الله تعالى لا تسمى فقهًا لان العلم بها حاصل من دين محمد صلى الله عليه وسلم فساوى فيها العالم والجاهل قال التبريزي فيما نقله القرافي في النفائس لا يحسن الاحتراز عن شعائر الاسلام لأن هذا من العلم معلوم من الدين بالضرورة يعني خرج شعائر الإسلام العامه كلها بني الإسلام على خمس كلها خرجت لا تسمى فقه فالعلم بها لا يسمى فقه قال التبريزي لا يحسن الاحتراز عن شعائر الإسلام التي هي ضرورية من الدين كالصلاه والصوم فإن الفقه كان حاصلا للصحابه رضوان الله عليهم ولم تكن ضرورة حينئذ وفقه الصحابه يجب أن يتناوله الحد فقه الصحابه يجب ان يتناوله الحد يعني هذه المسلمات من شعائر الدين قد علمها الصحابه ضروره فاذا اخرجناها اخرجنا علم الصحابه, الصحابة فلا يدخل معنا والحق أن الحد للفقه يجب أن يتناول فقه المتأخرين والسلف الأوائل من باب أولى واحرى فإذا أخرجنا ما علم من الدين بالضروره حينئذ خرج علم الصحابه قال القرافي ردا عليه وجوابه إنما حد الفقه في اصلاح العلماء اليوم في عصرنا وفقه الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يسمى فقها في ذلك الوقت بالصلاح بل بوضع اللغة فقط والصلاحنا اليوم يتناوله من جهة أنه نظري ولما كان ضروريا من الدين لم يصدق عليه حنادل فقه الصلاح يريد القرافي ان يرد على التبريس بان ما علم من الدين بالضروره هذا له نظران صحابه علمهم ضروري بهذه الاحكام الشرعيه لكن اراد ان يعني يهون بعض الشيء من فقه الصحابه من أجل اخراجه قال اولا يقع العلم نظريا ثم بعد ذلك مع انتشار الاسلام ونشر العلم ونحوه قد يكون النظري ضروريا فتناوله قبل أن يكون ضروريا ثم لما كان ضروريا خرج واضح هذا انما حد الفقه بالصلاح العلماء اليوم في عصرنا وفقه الصحابة لم يكن يسمى فقه في ذلك الوقت بالصلاح ليس عندنا مواطعه ولا عرف بل بوضع اللغة فقط والصلاحنا اليوم يتناوله من جهة أنه نظري يعني دخل فيه من جهه كونه اولا كان نظريا ولما صار ضروريا من الدين لم يصدق عليه حينئذ فقه الصلاح كيف تناوله ثم لم يصدق على كل نقول الصحيح أنه يجب ادخال فقه الصحابه وهذا لا يتاتى لنا إلا بإسقاط لفظ مكتسب ولذلك نقول الصحيح أن يقال حد الفقه العلم بالأحكام الشرعيه العملية من أدلتها التفصيليه يعني علمه المأخوذ من ادلتها تفصيليا احتياطا عن أصول الفقه وأما التقسيم هذا فهو تقسيم حادث ثم الضروري والنظر هذا نسبي قد يكون في زمان يختلف عنه في زمن آخر وليس له ضابط وانما قد يختلف من زمان إلى زمان من مكان الى الى مكان وعلى هذا صار الصلاح الفقه على من بعد الصحابه على كلام قرافين وهذا قصور فلا بد ان يشمل الحج فقه الصحابه احد لا يتناول هذا الفقه العظيم الجليل نحن نقول لا, لا خير فيه ولا عبره به ما له مردودا اذا قلنا الفقه هذا لا يتناول فقه الصحابه والاساس هو فقه الصحابه اذا نريد حدا يتناول فقه الصحابه ولا نريد ان يكون ثم شقاق في الفقه بين الصحابه ومنبع ولو في الصلاح ولا نتناول في مثل هذه المساله ولو في الصلاح مجرد الصلاح نقول لا مشححه من الصلاح لكن هنا المشحه موجوده حد لا يتناول فقه الصحابه ما نريده لا خير فيه لأن الأساس في فقه الشريعة هو فهم الصحابه وإذا اخرجناهم وحينئذ انقصرنا الفقه على المتاخرين نقول ما نريده ما لسنا في حاجه لهذا الحد اذا نقول حد لا يتناول فقه الصحابه هذا حد فيه اصول وانظر ثم مدعوهم بأن الاحكام الضرورية لا تسمى فقهن نقول الاحكام في عهد الصحابه قبل ان ينتشر الاسلام لم تكن كذلك فالفقه حاصل للصحابه لا بد يعني قبل انتشار الإسلام الاحكام الشرعيه هذه الشعائر هل هي نظريه ام ضروريه قالوا نظريه حتى هم سلموا كذلك قرأ ما سبق سلم انه قبل انتشار الاسلام في اول الأمر كانت هذه الاحكام نظرية تناولها ام لا فقها ام لا نعم فقها اذا يبقى على الاصل ثم وصفها بكونها ضرورية هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى الى مكان ولذلك نص الله تاي رحمه تعالى ان هذه المسائل ومنها القاطع والظن هذه نظرية هذه نسبيه بمعنى انها تختلف من شخص إلى شخص قد يكون الشخص عنده أن هذا الحكم قطع ومن هنا جاءت المساله هل الحديث غير المتواتر يفيد العلم ام لا ذكر هذه المساله شيخنا عند هذه هل يفيد العلم ام لا أكثر أهل الحديث على انه يفيد العلم والمراد انه يفيد العلم يعني القطع كيف يفيد القطع وفي خلاف قالوا هذه مسألة متعلقة بالنسب بمعنى ان الناظر في علم الحديث والذي تشبع بعلم الحديث وهو فنه حينئذ يدرك من بعض القواعد ما لا يدركه غيره فيحصل له العلم بخلاف غيره قد يكون عنده ظن الحديث واحد يكون الحكم بالصحة عند أئمة الحديث أنه مقطوع به ولذلك قل لا شك ان وثابه النبي صلى الله عليه وسلم قد يعبرون بها عند غيرهم قد يكون محلا للظن ولا اشكال فيه لماذا لان القطع والظن امر نسبي امر نسبي بعض الاحكام الشرعيه حتى العلماء قد يبحث مساله ويتقنها ويحصل عنده ان لم يكن قاطع من القطع وغيره قد يكون عنده شيء امين من الظن اذا القطع والظن امر نسبي يختلف من شخص إلى الى شخص كذلك النظري والضروري امر نسبي يختلف من شخص إلى الى شخص فالصحابه اول ما علموا تلك المسائل هي نظريه حين اذا تناولوا من حد ولا اشكال صارت الضروريه هذه نسبه تختلف من زمن الى زمن او مكان إلى مكان ثم على كونه يعني مضطردا في الضروره كذلك الحد يتناولهم ونقول كذلك مساله اخرى أكثر الاحكام كتحريم الزنا والربا واللواط والغصب والسرقه ووجوب الصلاه الاركان الخمسه وما يتعلق بتفاصيل التوحيد والصلاه والصيام والحج عرفه اكثر الناس أكثر الناس يعني يعلمون هذه الاحكام علموا الركن أن الصلاه لا تصح الا بالركوع والسجود والسلام تكبيره الرحمه أكثر ما يكون من احكام الصلاه معلومه عند العامه ويعلمون أن الصلاه تصح الا بهذه اذا لا تسمى فقه اذا كتاب الصلاه او صبته الصلاه خرج عن كونه فقه لانه متعلق بالخاص والعام اذا اكثر الاحكام الشرعيه هي ضرورية هي ضرورية ولذلك قاعد بعضهم الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول الخلاف الموجود في المسائل الفقهيه اقل من المسائل المتفق عليها المسائل المجمع عليها لو تصورت الدين على جهه الشمول تجد أن المسائل المجمع عليها أكثر بكثير من المسائل المختلف فيها لأن الأصول متفق عليها ثم تاتي التفاريع ويقع فيها الخلاف بين بين العلماء ولذلك من طريقه المرشد في بدايه المجتهد طريقه حسنه دفيط طالب العلم اول ما ياتي الى الباب يقول اتفقوا على كذا وكذا, وكذا. قد لا يصيب في بعضها لكن في الجمله هذه طريقه حسنه يعلم ان هذا المتفق عليه فاذا به هو اصل الباب ثم اختلفوا في بعض المسائل فإذا بها فروع هينئ نقول المتفق عليه أكثر من المختلف وعلى هذا كيف نخرجه اذا خرج أكثر الفقه عن عن الحادي هذا فاسد وعليه يخرج أكثر الفقه عن أن يسمى فقهن لان هذه المسائل هي أهم المسائل أو المسائل الوصول في فقه وغيره فرع عنها وعليه نقول كل حكم شرعي عملي له دليل تفصيلي فهو فقه مطلقا كل حكم شرعي عملي له دليل تفصيلي فهو فقه مطلقا ماذا نعني بمطلقا نظريا أو ضروريا ما دام ان له دليل تفصيلي فهو فقه سواء كان ضروريا أو لا قال الصبكي في الابهار لما ذكر المكتسب قال واحتراز ايضا عن العلم بوجوب الصلاة والزكاه والصوم ونحوه مما هو معلوم من الدين بالضروره لان لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقه يسلم له املا لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقه هذا اختيارا لقول ابي اسحاق الشيرازي ان الفقه هو الفهم لما دقق وخفي قلنا هذا مرجوح بل الفقه مطلقه الفهم ولا دقه في ذلك ولان العوام يعلمون ذلك ولا تسمى فقه هذا اشكان يعني ذقيل بان الضروري داخل في حد الفقه حينئذ ما يعلمه العوام من هذه الاحكام الشهيرة هل يسمون فقهاء ام ماذا يسمون فقها لان فقهاء جمع فقيه ونحن قررنا فيما سبق ان ثما فرقا بين فقيه وفقه الفقيه من كان الفقه سجية له هؤلاء ليس كذلك اذا عندنا الصلاح وهو فقه وعندنا الصلاح وهو فقيه فالعوام يدخلون في الفقه ويخرجون من الفقيه لكن نخرجهم المقلد سيخرج من ادلته التفصيليه <تصفيق> ولان العوام يعلمون ذلك ولا تسمى فقهام ثم قال وقال التبريز اورد كلام التبريز السابق في هذا القسم المعلوم بالضروره انه فقه وان لم يسمى المتصف به فقيها هو فقه وان لم يسمى المتصف به فقيها لا اشكال فيها نقول هو فقه والعلم به علم به علم الفقه او بجزء من علم الفقه لكن العالم لا يسمى فقيها لا يسمى فقيها فذلك لان للعلماء في اسم الفقيه عرفا لهم الصلاح يعني كما أن لهم في اسم الفقه عرفا وكون تلك العلوم ضروريه لا يخرجها عن كونها فقهن كونها ضروريه لا يخرجها عن كونها فقه فإن معظم علوم الصحابه شرائع احكام كان كذلك يعني ضروري وهذا الذي قاله التبريزي هو المختار هو المختار وان ذلك يسمى فقه ف ولذلك يذكر في كتب الفقه يدللون كتاب الصلاة مقواجب بدليل الكتاب والسنه والاجماع ومن انكرها وكافر لاخره اذا ذكر ما هو ضروري والفقه لا يذكر في الاصل الا ما هو ها الا ما هو داخل فيه يعني في مسمى قال ولذلك يذكر في كتب الفقه وانما لا يطلق على العالم به وحده اسم فقيه لما فيه من من المبالغه وفقيه اسم فاعل من فقهها إذا صار الفقه له سجية وهو وصف له في نفسه لا يتعدى إلى الى غيره والفقه هو مطلق الفهم وهو صفة يتعدى إلى الى المفهوم اذا رجعنا لما ذكرناه سابقا ان ثم الصلاح يفرق بين الفقيه وبين الفقيه وحين اذن لا اعتراض بكون هذا الحد يشمل احكام الدين الضروريه ومن كون العوام يعلمونها عن كونها فقها ولا يسمون فقها لان الفقهاء جمع فقيه والفقيه من كان فقه له سجية يعني طبيعه وملكه وهذه لا تكون إلا لمن أخذ الاحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية والعوام ليس ليس كذلك اذا هذا ما يتعلق بقوله مكتسب من أدلتها التفصيلية هذا آخر قيد من ادلتها التفصيليه اشار اليه في النظم قوله من طرق لم تجمل لم تجمل لان طرق الفقه قلنا نوعان دليل اجمالي ودليل تفصيلي الدليل التفصيلي ما كان متعلقه خاصا هكذا عرفه غير واحد منهم الشيخ الامين في نثر الورود ما كان متعلقه خاصا كقول أقيم الصلاه صلاه والدليل الاجمال عكسه ما لم يكن متعلقه خاصا بل مجمل كقول ماذا مطلق الأمر للوجوب اقيم الصلاه أقيم هذا أمر تعلق بماذا بالصلاه اذا هو خاص سمى دليلا خاصا مطلق الامر أي أمر هذا عام حينئذ يسمى دليلا اجماليا من أدلتها التفصيلية جار ومجرور متعلق بقوله مكتسب مكتسب من ماذا من ادلتها التفصيلية يعني من أين أخذ هذا العلم النظري أخذ من الادله التفصيلية احترازا عن الأدلة الإجمالية من ادلتها الضمير هنا في ادلتها يعود للاحكام يعني من أدلة الأحكام والاضافه هنا لاميه الاضافه هنا لاميه يعني على معنى الا من أدلة أدلتها أدلة الأحكام يعني أدلة للاحكام أدلة لي للاحكام والضمير في ادلتها للاحكام ولو قال من ادلته لصح ايضا إذا جعل المكتسب صفة للعلم ومراده بهذا القيد أن يكون العلم بالاحكام الشرعيه العملية حاصلا بالنظر في الأدلة يعني بسبب النظر في في الادله اي من الأدلة التفصيليه للاحكام وعليه إذا حصل العلم دون نظر في الأدلة لا يسمى فقها على ما ذكرناه وهذا القيد يؤكد على اخراج ثلاثه اشياء على ما ذكروه نزيد رابعا أولا علم الله تعالى لانه لا يوصف بانه ماخوذ من الادله ثانيا علم جبريل لانه وحي ثالثا علم النبي صلى الله عليه وسلم من غير اجتهاد منه لانه وحي على ما اشتهر عند الاصوليه ويزاد رابعا علم المقلد فانه ليس ماخوذا من دليل تفصيلي بل ليس ما اخوله من دليل اصلا والتفصيليه نسبه الى التفصيل مصدر فصل الشيء جعله فصولا متميزه مستقله والمراد هنا بالأدلة التفصيلية أحد الادله حيث يدل كل واحد من هذه الأدلة على حكم بعينه مستقل وكذلك فاقيم الصلاه تعلق بالصلاه فحسب وليس له ارتباط بالصوم وان انه خاص متعلق بشيء معين فلا يدخل غيره تحته كذلك كتب عليكم الصيام هذا تعلق بالصوم وهذا الحكم يتعلق بعمل المكلف نحو قوله اقيموا الصلاه كتب عليكم الصيام هذا القيد من ادلتها التفصيليه جعله الجمهور جمهور الاصوليين احترازا عن اعتقاد المقلد اعتقاد المقلد فإنه لا يسمى فقه فانه مكتسب من دليل اجمالي يعني وصفوه بكونه ماخوذا ما بالنظر والاستدلال إلا أنه من دليل اجمالي هذا الدليل الاجمالي امر فطري نعم مستند الى حكم شرعي لكنه لشهره صار ضروريا ما هو هذا الدليل الاجمالي قالوا هو أنه افتاه به المجتهد هذا الحكم الشرعي افتاه به المجتهد هذا مقدمه صوره ادراكها دليل الحس افتاه المجتهد يعني سمعهم او اتصل به وكل ما افتاه به المجتهد فهو حكم الله في حقه صحيح هذا الحكم افتاه به المجتهد ثانيا كل ما افتا به المجتهد للعام فهو حكم الله في حقه لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذا هذه مسلمه ولا شك فيها وهو دليل عام لا يختص بمساله اذا علم المقلد أو اعتقاد المقلد هذا مكتسب لانه مأخوذ من دليل لكن هذا الدليل ليس خاصا ليس تفصيليا بل هو دليل اجمالي لانه تقرر عنده أن ما افتاه به المجتهد فهو حكم الله تعالى في حقه حينئذ هذا دليل عام هو كذلك وهو دليل عام لا يختص بمساله بعينها ومقدمته الأولى حسية والثانيه اجماعيه دليل هذا النص المقدمه الاولى حسيه يعني ان هذا الحكم افتاه به المجتهد لانه سمعه خذ منه مباشره والثانيه كل ما افتاه به المجتهد هو حكم الله في حق اجماعيه دليلها النص الذي ذكرناه سابقا وهذا بناء على ان الحاصل عند المقلد يسمى علما يعني اخراج المقلد بقولنا من ادلته التفصيلية إذا سلمنا بان علم المقلد علم قد دخل في قوله العلم بالاحكام الشرعيه العملية فإذا سمينا ما عند المقلد علما دخل معنا فإذا قلنا ونازعنا قلنا لا لا يسمى علما اذا لم يدخل في قوله العلم لأن هذه كل احتياطات عما دخل في الجنس العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب الى هنا العامي بعلمه داخل معنا بشرط قيد أن نسمي ما عنده من علم بالاحكام الشرعيه انه علم إذا قلنا بأنه ليس بعلم ولا يسمى علما في الاصلاح ولا في لغه العرب حين خرج بقولنا العلم حين يدنرجع الى الجنس نقول العلم خرج به المقلد ولا يسمى علما وانما يعبر عنه باعتقاد المقلد وهذا بناء على ان الحاصله عند المقلد يسمى علماً, يسمى علما ودخل في جنس حد الفقه فاخرج بهذا الفاصل وهذا هو المشهور هذا هو المشهور ان ما عنده علم ودخل في الجنس العلم بالاحكام الشرعيه فاحتجنا إلى إخراجه اخراجه لم يكن ما عند المقلد علما لم يدخل في الجنس وهو قوله العلم ولا يحتاج الى اخراجه بالفاصل وهذا ذهب إليه تاج الدين السبكي قال ما عند المقلد ليس علما قال تاج الدين السبكي الحق أن اعتقاد المقلد لم يدخل في الحد حتى يحتاج لاخراجه فانه ليس علما كما صرح به في المحصول واجعله قسيما للعلم سياتي تقسيم العلم فيما ياتي ان شاء الله تعالى انه مقابل الجهل وما عند المقلد قال هو جهل وليس بعلم وان سمي اعتقاداً. وإن سمي اعتقادا فالاولى قال تاد الدين فالاولى ان يخرج به علم الخلاف علم الخلاف ويعبر بعضهم بالخلاف يعني قوله من ادلتها التفصيلية الجمهور على انه احتراز عن ان المقلد الجمور على هذا بناء على أن ما عند المقلد يسمى علما وهو الصحيح انه يسمى علما ولا اشكال فيه تاج الدين السبكي يقول لا, لا يسمى علما اذا لا يسمى علم الخرج بقولنا العلم طيب يريد الاشكال من ادلتها التفصيليه قيد احتراز به عن اي شيء لا بد من جواب والا تعين حذفه وهو اقرب به اذلابد من الاحتراز قال نحتريز به عن فن الخلاف وما هو فن الخلاف قيل علم يعرف به كيفية ايراد الحجج الشرعيه ودفع الشبه وقواضح الادله الخلافيه لاراد البراهين القطعيه يعني كيف تجادل يعلمك كيف كيف تجادله كيف تبطل قول الخصم وتنصر قولك ثم قوعنه سمى علم الجدل المؤلف فيه قديما وحديثا وهو الجدل الذي هو من اقسام المنطق الا انه يخص بالمقاصد الدينيه اذا علم يعرف به ماذا كيفيه ايراد الحجج الشرعيه اذا كان عندك قول هذا يستحسن في المناظرات اذا كان عندك قول وتريد ان يعني تدعمه بالادله ولو كان بعضهم يعتقد انه باطل لكن احيانا بالصفه الكيفيه يجعلوه بصوره الحق حينئذ ثم قواعد عندهم وهي الاستدلال على نصرة هذا القول بما ثبت عندهم في علم الجدل وثانيا قد يعترض على هذا القول بشبه مثلا اذا كان في باب المعتقد او بادله يرى انها مرجحه كيف يرد هذا اذا كيف يدعم قوله وكيف يضعف قول المقابل هذا علم جيد كيف يدعم ويقوي وينصر قوله هنا ثم قواعد كيف كيف يدفع الشبه والادله التي أقامها الخصم قال هنا بايراد البراهين القطعيه هذا يكون في علم المنطق اما هنا فليست خاصه بالبراهين قال البناني والخلاف المراد به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاص بل بدليل اجمال اذا عرفنا فن الخلاف ثم عندنا الخلاف يعني المتصف بهذا الفن من هو المراد به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاص بل بدليل اجمال اذا الخلاف الذي ينصر مذهبه مذهب شيخه أو مذهب امامه إنما يعتمد الأدلة الاجماليه كما سياتي مثاله وإذا كان يعتمد الأدلة الاجماليه حينئذ اثبت الحكم الشرعي العمل بدليل ولا شك لكنه ليس بدليل تفصيل بل هو دليل اجمالي حينئذ نحتاج إلى إخراجه قال السبكي فالاولى أن يخرج به علم الخلاف فانه علم مكتسب باحكام شرعيه عملية لكنها اجماليا لأن الجدل لا يقصد صورة بعينها وإنما يضرب الصورة مثالا لقاعده كلية فيقع علمه مستفادا من الدليل الاجمالي لا من الدليل التفصيلي قال المحلي خرج بقيد التفصيلية العلم المكتسب للخلاف من المقتضي والنافي المثبت بهما ما ياخذه الفقيه ليحفظه عن ابطال خصمه فيقول كمثال يقول مثلا علمه بوجوب النية في الوضوء فينصر هذا القول يقول لوجود المقتضي لوجود المقتضي الذي دل على اثبات وجوب النيه هذا دليل اجمال ام خاص ها هذا لوجود المقتضي المقتضي يعني الذي اقتضى هذا الحكم ما هو ما عينه نصا من كتاب أو سنه أو اجماع يدل على وجوب النيه في الصلاة حينئذ نقرر المسألة وجوب النية النيه بالصلاه ولا يذكر الدليل التفصيلي وانما يقول لوجود المقتضى الوتر ليس بواجب لوجود النافي ما هو هذا النافي هذا اجماع هذا ودليله لوجود المقتضي لوجود النافي حينئذ قل هذان دليلان يثبت بالاول وينفى بالثاني إلا انهما مجملان قال هنا للخلاف من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه الفقيه ليحفظه عن ابطال خصمي هذا يكون في شأن المقلدين يعني الذي حفظ مذهب حنيف رحمه الله تعالى حينئذ نسخر عمره ووقته وعقله لنصرة الاقوال فحسب فياتي يقرر المسائل ويجعل ابي حنيفه رحمه الله تعالى او غيره ليس خاصا بابن حنيفه او غيره يجعله كانه هو الرسول الذي نطق به بالحق ولا يعترض عليه البتة حينئذ كل قول يقول ابو حنيفه يجعله حقا لماذا لانه قول الامام الاعظام لانه قول امام الاعظام كل قول يخالف مذهبنا فهو منسوخ او باطل او لا دليل عليه هذا كله نقول من أدلة أو من القواعد التي يتمسك بها الجدلي ويكون في نصرة المذهب وانما يكون في شان المقلدين قال هنا ليحفظه عن اضلال خصمه فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضى يعلم ان النيه واجبه هذا حكم شرعي عملي لكن ما دليله التفصيلي لا يدري وانما يقول لي وجود المقتضي ما قاله الشافعي له هو عنده دليل الشرع الثابت عنده وانت لست اعلم منه إذا وجد المقتضي عند الشافعي وجب التسليم أو بعدم وجوب الوجب لوجود النافي ليس من الفقه يعني هذا ليس ليس من الفقه قال البناني وهذا مبني على أن الخلاف يستفيد بذلك علما هذا قال المناني في قول ابن السبكي ما قاله ابن السبكي في المقلد يعني ان هذا ليس بعلم اصلا ما دام أنه ليس عنده الا نصرة اقوال من قلده ونصرة مذهبه دون نظر في الادله هذا ليس بعلم وإذا كان كذلك فالحمد لله نحتاج الى الاحتراز عنه قال وهذا مبني على أن الخلاف يستفيد بذلك علما وانه يبطل بذلك ما يقوله خصمهم والحق أن ذلك لا يفيد علما ولا يصح أن يحتج به على خصمه نعم لا يجوز اصلا أن يحتج على خصمه بغير الكتاب والسنه لا يجوز أن يحتج على خصمه بغير الكتاب والسنه وانما يقرر المساله وينصرها بكتاب او سنه ويبطل قول المقابل الخصم صحه تسميه الخصم بالكتاب والسنه وأما أن ينصر القول لوجود المقتضي عند الناطق به هذا ليس من الدين في شيء انما هو من التعاصب المذموم وانما يستفيد علما ببيان عين الدليل فالحق أن قيد التفصيلية لبيان الواقع هذا عند البناني رحمه الله تعالى ويمكن ان يحترز به عن العلم الذي يستفيده المقلد من الفقيه المجرد عن الدليل نعم هو كذلك اخرج به المقلد لانه علمه مكتسب لكنه من دليل اجمالي لا من دليل تفصيلي وكذلك يخرج به علم أصول الفقه لان علم اصول الفقه قلنا هو نوع من أدلة الفقه أدلة الفقه نوعان دليل اجمالي وهو أصول الفقه منه أصول الفقه ودليل تفصيلي وهو الفقه بعينه حينئذ من أدلة تفصيليه احترزنا به عن الاحكام الشرعية الماخوذه من الأدلة الاجماليه وهو اصول الفقه ومن حين يسلم لنا هذا القيد يكون في محله من كان اعترض بعضهم على ذلك قال الزركجي بنت الشنيف الصواب والاختصار على ادلتها من غير وصفها بالتفصيليه لالا يتوهم أنه قيد زائد وعلل ذلك بقوله قوله انه يخرج به علم الخلاف غير سديد لان الخلاف على قولهم يقول يجب بالمقتضي ولا يجب بالنافي بلا تعيين للمقتضي ولا للنافي لا يعين هذا ولا ذاك وهذا لا يسلم لان قول المستدل بالمقتضي او النافي لا يفيد شيئا إلا لم ثم الظاهر أن المراد به في كلامه مقتض ونافي معهود فلم يخرج عن التفصيل اذا على قول الزركشي نسقط كذلك التفصيليه وصاب انها تبقى كما كما هي وقيل قيد التفصيل الاحتراز عن ادله الاجماليه الاحتراز عن الادله الاجماليه كمطلق الامر ومطلق النهي اذ هي من أصول الفقه وهذا القيد هو الذي اشار اليه النظم بقوله لم تجمل والفقه علم حكم شرع عمل مكتسب من طرق لم تجمل بالبناء المفعول والجمله صفه لي طرق طرق جمع طريق المراد بها الدليل كما ذكرناه في البيت الاول اي طرق غير مجمله بمعنى انها ادله تفصيليه وفي نسخه لم تجهل طرق لم تجهل يصح ولا يصح يصح الفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق غير مجهوله يصح لا يصح اذا هذا خطا هذا تصحيح لم تجهلي له مراده نظم الاصل إذا اشكل عليك في النظم ترجع إلى الاصل والصيوطي رحمه الله تعالى التزم الالفاظ كما هي في غالب النظم لم يخرج عنه الا شيء يسير جدا من اجل الوزن فقط أما الاصل فهو كما هو إذا لم تجملي اراد بها ما يقابل تفصيلية ما استطاع ان يقول تفصيليه وانما جاء بمقابلها لأن الدليل محصور في اثنين إذا نفي الإجمال تعين التفصيل أما لم تجهلي يعني معلومة هذا ليس ليس بسديد ونقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين